ك يَسعى وَهُو يَخْش فآن تَعَه تَلَهَا كلَل إِه تَذكَِ كلَ إِها تَذكِ فمَنْ شَأَذَكَرَه فِي صَفُ فيِي كَروم مَفةٍ مطَهَرَ بأَيدِ سَفرَه كرَ أُتِلَ الْإِنْسَانُ أُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ مِنْ أي شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ فَنَسَبَ بَيْنَهُ سَبِيلًا يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لم ما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا وَشَققَ الأربَ شَقَّ فأَبَت ن فيِيهَا حَب وَإنَ بَو وَقَطب وَزَتُونَ وَنَخلَ وساكه وتن واد متعن لكم متعن لكم ولانامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ للها غبرا ووجوه يومئذ مسفره ضاحكه ووجوه يومئذ اليها غبرا ترهقها طره اولائك هم الكفره اولائك هم الكفره الفجره ووجوه يومئذ اليها غبرا ووجوه يومئذ اليها غبرا ترهقها طره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 فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء Allah